اقرأ <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان المعلق اقرأ ربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن إِنَّ إِذَا رَبِّكَ الرُّجْعًا أَرَأَيْتَ الَّذِيِّنَّ عَبْدًا إِذَا صَلَّى أَرَأَيْتَ إِنْ كَلَمَ أَوْ أَمَرْ بِالتَّقْمًا أَرَأَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمُ بِأَمْ إِنَّ لَا نَسْتَعِينُ إِلَّا بِاللَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَاصِيَتُهُمْ قَائِمَةٌ صَادِقَةٌ فَأَمَّا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِهِ فَلَا يَسْتَجِيبُونَ